قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۚ قُلْ إِنَّ أه اللَّهَ أَهَلَّكَنَا لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزر عن ربك من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا م ذ وَلا ك بر إلا في كتابٍ مبيم